يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليه سال دمعي يا إلهي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسابك العالمين حبيبي دائم والقلب شاك عليم سال دمعي The <laughs> دائم والقلب شاك علي سال دمعي على إلهي وله لا غربتي ما كان I'm not a person, سبح الله ونعم الوكيل يا رب هلا نبينا ولو لا غربتي ما كان دمعي يسير